صحة صلاة ومتيامة من, من فخد الماء ثابتة بالاجماع. حتى دل دليل على ان رؤية الماء في اسناء الصلاة مختلفة. هو بيقول ايه? بيقول بصحة اه. اه دلوقتي العلماء متفقين ان هو لو ايه لو تيمم ودخل في الصلاة وخلص صلاة. وراء الماء بعد ما خلص الصلاة صلاته ده ايه? صحيح. واختلفوا لو راء الماء في اسناء ايه? الصلاة. هم متفقين برضو لو راء الماء قبل الصلاة. ولا لازم ايه اتوافق يبقى الاختلاف في مساله ايه اثناء الصلاه هنا بيقول يعني ان من على نظر القاضي صحه الصلاه وقال لك ايه ان صحه الصلاه من تيمم لانفقد الماء ثابت على الاجماع مش كده قوي بقى هو المفروض يقول صحه الصلاه من تيمم لانفقد الماء ثابت على لو وجد الماء بعد الايه الصلاه وجد الماء ايه بعد الصلاة. صلاة ومتعين اه? على وجود المال بسه? حتى دول برير على ان رؤية المال في اخصان طبعا الكلام ده مش من بارد ايضا. خساني انا عمدين اقادلة ايه? وجود المال. يوطل ايه? اه يوطل الكلام ده مش الظاهر مش منضبط عماية. في الصحة الصلاة قبل رؤية المائي مرتفق عليها. وبعد رؤية الماء مختلف فيها. المستدبلس تصحب في الاجماع في محل الخلافة استدلب الاجماع في الصورة. المتفق عليها على الصورة المختلفه. لا يعني ايه يعني النساء مش منضبط قوي على العالم. ولا دليل, دليل. دليل رؤية الماء صلاة لا، احنا عندنا دليل على ان رؤية الماء مقترب. ايوه قبل الصلاة ايوه قبل الصلاة مقترب ان الماء هو مقترب. رؤية الماء معقل. يعني الاحاديث يللت على ان التام بدل الماء. فعندما يقول الماء خلاص كان ولكن العلماء اللي قالوا الزواج بالماء أثناء الصلاة يبطل هي تام الدعاء استدل بالدليل الماء موجود هو عرف اللي هو موجود أثناء الصلاة والآه والتم بدلاً بدل الماء في زواج الماء بطل التام فبالتالي تبطل الإسلام العلماء اللي قالوا ما تصحيح صلاته استدلوا بأنه خلاص شرع في الصلاة فما ينفعش منخرجوا منها. فما ما اكبرت من رفت الاحرام. فما ترى ما صح. فترى ما صح اللي باشل ايه. الظاهر يعني اللي ايه? الديسيبلار هنا بالاستصحاب. مش مش من ضغط قبل. فهم فده دليل العلمات دولة وده غيرها <تصفيق> <تصفيق> <تعبيد لأن فيها المعنى> الإجماع... ما ده. طيب. ده بقول نفياء اجماع. هم? بقول نفياء اجماع. لأ بقول للاجماع. لأ اجماع. يقول الجماعة على آآ صفحة الصلاة قبل رجية الماء. فهو عايز يستصحم الكبه بعد ما يوجد الماء في اسنان الصلاة, الصلاة. طبعا هنا اختلاية تنفوز تصحاب هنا ليه? عشان هنا وجد الماء قد كده ما كانش م... كان الماء مفتوض. بعد كده وجد. فنص اصحاب. اصحاب ده ضد م... لفقد الماء موجود. اولا شكيت الماء موجودة للا. هقول لك اصحاب. يا مصدق. الظاهر ان المثال هنا مش من باب الاستصحاب. مش هو المشكله ان احنا بنتعامل في باب تاثر او اه على وهم هو الراجع يعني هو هيرجع حتى اللي ايه الاستصحاب حكم ثابت من في المحاكم الكلام القديم. مش هيبقى اثر التناول القهريه هو استصحاب برقم 6 اي دليل اه دليل في الحاله دي مش مشكله بس هو المسائل هنا مش المسائل هنا مش, مش يعني <تصفيق> يعني مش منضبط على معنى خلينا نشوف هو ومن هذا النوع قول الظاهرية اونا فقر يجوز بيع أم, ام الولد لان الاجماع منعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل ان يطاها سيدها وتنجب منه. فنستصحب هذا الحكم الثامج بالاجماع بعد الاستن pret 될 الى ان يدرك جليل على تبيهه cambi quizz mudw imposed احنا عندكم اجماع منعاقد على جواز بيع الجارية قبل ان يطاها سيدها وتنجب منه قبل ان يطاع سيدها تنجب منه又 طيب طب ام الولد بقى ام الولد اشبيتها ان هي يطرها سيدها بتنجر منه ولدا ما شفه هل يجوز بيعها كما يجوز بيع الجارية فده مثال صحفي استجراء فلو اقول لان ما عندناش قدمة الدول على عدم جواز بيع ام الولد فهنقول ان الاجماع عقد على جواز بيع الجارية والاصل اللي في ام الولد اللي هي ايه؟ جري فعشان نجعل ليها حكم مختلف عن الجري لابد من ايه من دليل فلا استصحب الدليل ده كلام ماشي يبقى مسألة استصحاب الاجماع زي استصحاب الدليل بالظبط خليها انا مش الاجماع خلي انا عندي دليل على جواز بيع الجاري دليل من القران والسنه على جواز بيع الجاري ماشي فايه وعندي ام الولد. وما عنديش دليل بيقولي الام الولد بتبعش. يبقى استصحب ايه؟ استصحب الاصل. ده هو الدليل يعني. اللي هو ايه? جواز بايع الدليل. ان شاء الله. فبالتالي هجعل النيجوز بايع ايه? ام الولد عشان ما فيش دليل يدول على. ده يفتورنا ان ما فيش دليل. اما لو في دليل ولو حتى قياس او مصباح المكسلة او كذا وقلنا ان المصطلح من سلق والخياس في الاغلب بيبو اقوى من هو <تصفيق> اللي فضاوي تليس اكتبت بالجماع اكتبت بالجامع ايه اللي يفصل يعني مشان هده فيه <تصفيق> مثلا دلتاب الاجماع ممكن ما ييبوطش ويبوطش ويبوطش ويبوطش ويبوطش يعني الضرر اللي هو لو دليل منضبط والصحاب اللي احنا فاهمينه والاصحاب تاني هيبقى في الحاله ديت زي اي دليل هنا ما يكونش هنا الدليل ان في استصحاب ان هو راي لو في دليل احنا قلنا الاستصحاب معناها ايه ان هم استصحب الحق عشان ما فيش دليل فلو انا وجدت اي دليل تاني ده الفهم اللي هو عايز يوصله لنا اللي هو يعني تقاص على المشاريع ده افضل دي. بس هي لعلها مش هي كانت جارية بالاصل. وبعد نطرق عليها شيء ضيار. او يعني شيء اللي عالو يعني او مضام من خصصة عن فرق. فمش هينفع انه بقانا في اسفل ايه. من هي ولد فرق. ايه. ايه ما في حاجة في الشريعة فرقت. من مولينا حاجة في الشريعة فرقت. ما في دي. ايه? هنقول بالحكم اللي فرقت في الشريعة. اما لو ملنهاش فرقت بحكم البيع. طيب نخليها زي البيع. زي على حسب مش تريعها ولا? لو فرقيت بس اصحابة. لا لا مش بس اصحابة. هو قياس. ولا اما لو ما فرقيتش امير الامير فتحالة ده قياس. ماشي? أحمد كلام احمد قابل يعني. كلام احمد اللي هو قياس اخرج منه اصحابة. بس كلام امير هنا بيقول اللي ايه اللي احنا هي جارية. وبعد كده ايه? ولد. طاقة زي يعني سيدها آآ طق... آآ لفاقها ولد. فهنستصحب فكمها لما كانت جارية. يمكنهم اصدهم كده. شو المعنى? طيب لكن هنخل الحالة دي تغيرت. هنرجع برضه طب من الحالة تغيرت. هل الشريعة قالت لما تغيرت فيها حاجة. بسبب التغير ده. فلو ما لقناش الشريعة. دي تبقى كده. الحال دي هنصبح اصحبه ايه? الاصل بتحكم الجريعة صح. بس الظاهر الجمهور لقوا اجلة تدل على التفرقة ما بين ام الولد وبين الجريعة. تجعله اللي ما ينفعش ناخذ احكام الجريعة على احكام ام الولد. لكن هنأعتبر كلام الظاهرية فيه لو ما فيش دليل او ما فيش حاجة. ماشي? ام الولد لو سيدها هامت طعن هتعقد طعن طب لو هو باعه قبل طب باعها قبل ما هي تبقى خلاص مش هتعقد طب دي خلاف هي حق اللي هو من اللي طعن هو ده الخلاف ليه لا خلاف طيب العمل بالنسبه في اي حتى على هو المثال بتاع الاجماع ده بصراحة أنا قلت مثلا كتب كتير ما, ما لقيتهوش يعني, يعني هو الكتاب الوحيد اللي موجود فيه كده كده أنا برضه مش ايه مش يعني البند ده البند مش موجود فيه بالتاني اقرفها ما يعني شخص تغربه شخص تغربه ما اعرفش هو يعني ياله من ولكن هو في الاخر مش عارف في الاخر قال اللي هو مخنفه مش عالي. انا انا انتقارات. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه. او عايزين لتخاس فينه بحسن شاعة. حكم العمل من الاساسحاب انه نوع السلاسة الاولى من الاساسحاب بجزة عند جمهوره. وما وقع من خلاف بينهم فهو في المسائل الجزئية توليته في صحة الاستدلال دي. يعني علاناء متفقين او جمهور العلماء يعني متفقين على عمل من ولكن ساعات في مسائل جزئية ما من الاساسحاب. ليه بقى? لأشياء منها الاستصحاب يخالف استصحاب آخر يعني الاصلي يخالف اصلي كده أو منها الاصل يخالف الظاهر أو منها الاصل يخالف الدليل الراجح فعلشان كده يبقى مساله تعارض ادله مش مساله ايه عدم العمل بالاستصحاب هو عنده الاستصحاب جزء ولكن لما بتتعارض ادله في المسألة. يقدم الدليل الارجح وخدم الايه الدليل الاصل فده ايه جمهور العلماء فذهب الحنفية في المشهور عندهم الى ان الاستصحاب يسقط باستدلال به في النفي لا في الاثبات هو لا يسقط اثبات حكم المتدا بل يسقط قائما كان على ما كان الى ان يثبت دليل التغيير الحنفية عندهم قلت لك ايه قاعده كده بتقول ان الاستصحاب حجة للدفع لا للاثبات فعندهم اللي صحاب يصلح بالاستبلاد ديه في النفي في الاثبات فهو يصلح عندهم يعني لابقاء مكان على مكان الى ان يثبت دليل تغيير ولكن لا يصلح لايصلح الاثبات حق المتحدة. طيب الكلام ده مش هتفهموه كويس الا بالمسال. فخلالنا نفهم المسال ومن خلاله نفهم الكلام ويقول لك لأجل ذلك قل الحنطية. ان المفقود الذي لا يعرف انه حي او ميت يحكم بحياته استصحابا للاصل. ده انه في واحد فخت احنا مش عارفين هو ايه? حي ولا ميت؟ فنحكم باستصحابه ولا بنوته? فالاصل فيه انه هو حي فنحكم بايه? بانه حال. لوية ما يثبت او يبقى في الاجيل عندنا على موت. لأن الأصل في هذه الحياة لأن لأنها آخر عهد له وبناء على ذلك فإن ما يملكه من المال يبقى من ملك له ولا ينتقل إلى ورثة وزوجاته لا تتزوج غيره وإجارته لا تفسد وهكذا كل الفقوق التي كانت ثابتة كانت ثابتة له تبقى كما هي إلى أن يحكم إلى أن يحكم من أنفية حاكم بعد الانتهاء المدة الانتظار. يعني على ما يحددوا مدة الانتظار عرفا. اللي ايه بعدها بيبقى كده غريبا المرفوض ايه. مات. الحالة دي بقى ايه. ندي الورثة. وزوجته ممكن تتزوج. وزبطه مدى تقوية. خير. فده عند الجمهور وعند الحنفين. اما الحنفين عندهم بقى ايه. لو مات ابنه او زوجته مثلا في تلك المدة. فعند الجمهور قاله ما احنا حكمنا انه هو حي في قبل الحالة دي ايه؟ يارسهم ماشي؟ وده طبيعي يعني لما تيجي التابعين بالسيستيماتك يعني هيتون كده ماشي أمعد الحرفية فإنه لا يرثهم. ماشي؟ ليه بقى قالوا لأن الحكمة بحياته حكم اعتباري قالوا كده فلا يسبب كلام القرص بمختلص تصحاب الحالة السابقة وهذا معنى قولهم ان الاستصحاب يصدح حجزة للدفن فخطبوه في الكورس عشان ماشي؟ فهم بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا الاصل فيه من ايه؟ الحاجة ماشي؟ وندفع ما ينخلف الاصل وهو البطل عشان كاملوا ايه الاستصحاب حجة للدفع. يعني ندفع ما يخالف الاصل والحكم ايه? في موته. فبندفعه. وبالتالي هو مفقود والاصل في الحياة يبقى بنحكم فيه بالحياة استصحابا. وبالتالي حجة للدفع يعني ندفع المخالف دي. عشان كده ساموا ايه استصحاب حجة للدفع فقط. طيب. الحكم بحياته بقى. هل يصبح لاثبات او اكتساب حق الجديد ولا ما يزد مصلحش. فعند الحنفية حجة للدفع لا حجة للإثبات. فما يصدفش ان احنا نضطل حق حق جديد حق جديد. يعني لا يصلح لإثبات امر لم يكن من وقت وقتا ما فقد. فهم معنى كده? يعني مفخود وقت ما فقد. هل كان ينفع جارس من ايه? من ابنه لا عشان يبقى الحي. طيب هو فقد بعد كده ابنه مات. فعندهم الايه الاستصحاب لا يصلح اثبات حكم جديد الحكم الجديد ده ايه اللي هو بعد الاستصحاب بعد الفقد يعني حصل اللي ابنه مات فاهم معانا فلا فالعيال من وارثين لانه ممكن يكون مات قبل مورثه ده اللي مات وممكن لا وبالتالي هننتظر حتى نعرف هو مين اللي مات الاول لو هو مات الأول قبل ابنه يعني لأس الحال دي إيه؟ مش هارف؟ أما لو ابنه مات الأول يبقى إيه؟ يبقى هو يرس تقول معنا؟ تهمين أنت مش هارف؟ ايه؟ قولوا شواتنا همين؟ هم؟ يعني ورسطي يعني؟ مين انا فيش واحد حد طيب وعند الجمهور انه في مدة الانتظار يوقف له نصيبه يعني لا يحترم انه ايه انه حي تصرف اصحابنا يعني حتى في الاثبات حتى يرجع حتى يرجع للمقتول فان لم يرجع كان قبل قيد ماله ياخذه ورثته يعني ورث المقتول هيأخذ ال 100% فقيله يجب يرد الى ورثة الميت الاول يعني بعد ما يبقى ير... باع... اذا إز... فقد الاثنين هيجي هي نسبه بقى قال ايه اللي مات الأول فيهم الابن ام المفقود فاللي ايه اللي, و... اللي مات الأول هو ايه ورثه بتاعه المين ولا ده رايكم هم هو لو ما يعرفوا ده ما درس يعرفوا يبقى هيعرفكم ايه هيعرفكم ان هو يأخذه ورثة المفقود عشان عندهم الاصل المفقود اللي هو واحد رأي الجمهور مفهوم. إذا بأتي مفقود فقذ فالاصل فيه الايه? الحياة يبقى لا يورس ولا كذا ولا كذا يعني لا يأخذ أصله يعني منهم ايه إيه تركت ولا كذا ولا كذا طب مات ابنه النصيب اللي مات النصيب المفقود ده هانته هو هو أب فيأخذ مثلا نص يأخذ نص ونسي الفلوس اللي كاتوا نصيبها لغاية نشوفها صار اللي رجع نجيب له فلوس ما رجع هنقسم اللي ايه? الفلوس دي كلها بفلوس ابن النبات يعني ده نص اللي خدنا ابن النبات مثلا كمسال هنقسمها على الورسة بتاعت المفه. ده رأي الجمهور باش الكلام في ده رأي مفوش مشكلة. رأي الحافية بقى زي في بقى زي في الوية تحجة للدفع. اللي احنا ايه? هندفع ما يخالف الاصل. هو الحب من موضي. الحب ده? ده يخالف الاصل. فهندفع عشان كده سموه حجة لدفع. بس الدفع ده انه يدفع من حد يالس ومن حد يعني متحادة. لك انو ان هو يكون بقى لانس. لا يعني انا ما يعني انا ما حرقتها اا ما قاله كده. ده قاله. خلينا على فهم الحافية فان ما حددت ايه. ماشي ففي المثال ده قالوا الاصل فيه الحياة وندفع ما يخالف الاصل. اللي هو, هو ايه الحياة وهو الحكم الموت. الاصل هو الحقي ندفع مقابل الاصل اللي هو المفقود فنحكم لحياته وسمينا بقى مجهول ومجهول ولا بس فلما بقى ابنه مات فابنه مات بعد ايه بعد حكم الاستصحاب ده فقال الحكم بحياته لا يصبح لاكتساب حق جديد يعني لا يصبح لا يصبح اثبات امر لم يكن للمفقود وقت فقده ما يصبحش ان احنا نثبت له ما كانش للمفقود وقت فقده عشان احنا لما تفقد ابنه حي ماشي نقول الحكم بحياته لا يصلح في اكتساب حق جديد اي لا يصلح لاثبات امر لم يكن للمفقود وقت فقده يعني وقت ما المفقود فقد هل كان ينفع نعمل باسم اسريج اصلا ما كانش جاء اصلا فابنه مات بعد ما فقد انه مات بعد ايه مفقود فالاستصحاب ده مش هيبقى اقتصاد عمري جديد عندهم، فعندهم لا يجلس من مورث لمدة إلا لو أثبتنا اللي هو مات آآ آآ آآ بعد مورثه ليه عشان ممكن يكون مات قبل؟ شعر؟ سبب هو؟ وطبعا يعني قول الجمهور ممكن يكون أخرع عشان كده طب مستغربين خلاص على زي. بس احنا بنافهمهم. ينبه هو اروي. يعني المختار يعني او الاقرب يعني من العقل يعني وكان منين؟ الان هو اقل مش هلو؟ ماشي؟ بس يعني تقول لهم ونالك نعم اقول بس اصحاب باسطور جلدات محططة بمعنى ان الدافع ما يخد شو منه بحاجة الحق بقى بس يعني بس استنفعش ان يقول ايوه هو أنا. ما اتعدف كده نفس ما هو ما هو اللي قال كده مش نافع حاجه لا لا هو اللي قال كده انا برده ما عرفتش استوعب اخر ثلاث سطور دي خالص فرجعت الكتاب لكتبه الحنفيه عشان افهم هو ليه انا لو قلت لكم ده كلام الحنفيه فهو مش حنفي فممكن يعني ايه ما ينبوظش الكلام اللي هو خلف وسلف يعني ولكن هنرجع لكلام الايه الكلام الاصلي ان هم قالوا ايه ليه ناس دي? فلانا فسرته لكم مسألة الدفع والازبات ده كلام الحنفيه نفسه. طيب هو اضبط في الكلام. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماشي احنا مش هنعتبر اخذ تلات دوستول دون هنعتبر كلامي ايه حنفيه نفسه. ماشي? ماشي? نفي الايه النفي لا في اثبات حكم جديد اظن يقوله كده عشان شفت دفع ايه بالضبط هو النفي النفي دفع النفي المثال هنا الدفع دفع ايه حكم ده سامع ده بس اه وانا ادفع ما يخالف الاصل وهو الحكم الموت. دليل على حذات الانواع الثلاثة دولة من المسيصحات ما يلقونه صلى سلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتك أو يجد أيضاً ريح حمد أمام الله وفي شرح الحديث ده صحيح الله قال وسلم هذا الحديث أصل من أصول الإسلامي وقاعدة عظيمة من القواعد الفكر لأن الأشياء يحكم الوقائي على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليه. هذا الحديث أصبح من أصول الإسلام مقاعدة عظيمة من القواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم بلقائها على أصولها. حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الخارق عليها. ما بس اصحابه حق موضوعي مع الشك في وجود الناقط حتى يدل الدليل على انتقاضيه يخيبك. حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اليمين على المدعى عليه. قال ايه? انبينت على على ايه? على من أنفر. ماشي? واحد يقول فلان ايه? خد مني فلوس. او سرق مني كذا. والثاني انقر. فالشريعة قالت ايه? قالت لازم المبداع ده للاصل اللي هو ما سرقش. الاصل المبداع عليه ده ما سرقش. فلازم المبداع ده يجيب لي ايه? او ما جابش بيناه. يبقى نكتفي باليمين على ما ايه? على المبداع عليه وعلى ما ايه? فاجلس الله ان الرسولة صلى الله عليه وسلم جعله الأصل براءة دمة النجاعة عليه حتى يثبت وشبنها حتى يثبت وشبنها بالبينة في وهذا عمل باستصحاب الحال السابقة حتى يثبت تغيرها يعني اصحاب الأصل الأصل اللي هو إيه اللي الراجل ده مش حرام طبعي ما يقدر يجيب دليل على اللي هو إيه حرام وليقال القضاء الدليل مين على الجداء عليه تغير ان قضا مبينه على المتبين مفروض البينه على من ادعى ويقيم على من ينفي مفروض البينه على منفع هو ده المحل هو ده المحل هو المعنى تمام خالص ماشي ثالث دليل بس مش موجود هنا حديث ده ايه اذا شك احدكم في صلاتي. فلم يدري كم صلى ثلاثه ام اربعه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ماشي ورابع دليل برضو العلماء قالوا ايه يعني قالوا الإجمال قالوا بقرافين فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعله كالمعدوم الذي يجزم بعدم يعني كل مشكوك فيه يجعل زي بالظبط بياخد حكم المعدوم اللي يجزم بإيه بعدم الدليل اللي بعد كده اللي قاله هو اللي هو أن العمل بالاصحابي عمل بالظاهر هذا الظاهر عندك العمل بالظاهر حتى يسمح خلافه مما اتفق عليه الصحابة والدعاة والأئمة بعضه والأئمة بعضه، مشي؟ واستدلوا على ذلك برضو بالأدلة العقلية وبالعرض اللي تعرف الناس على العمل بالصحافة في القضا في القضا في, القضاء في, القضاء في طيب وأما النوع الرابع أصحاب الجماع في محل الخلاف المحافظون على أنه ليس بحجة. لأنه يؤدي إلى التسوير بين موضع الانتفاق وموضع النزاع وهما مختلفة ماشي؟ فلأن الإجماع على صحة الصلاة بالتيمم مشروط بعدم الماء فإذا انتفى هذا الشرط انتفى الإجماعي أنه جعلوا لأيه وجود الماء أثناء الصلاة فالشرط ده انتفى لهم فيش إجماعي في بيع الأمن الإجماع على جوازه مشروط بعدم الاستيراد بعدم الياد خالف فإذا وجد الاستيلاد امتثب ايه بجنبه فالظاهر اليوم ما يعني ايه القاعدة قصدون بيه حاجة مش الماعي مش الماعي اللي احنا بيجنبه بي. فمعليش اوضروني بقى في ايه مساءة الاجماعة ايه هو الاسسحاب الاجماع ده انا مش مش بصراحة مش عارف اتفهم كلامه ده مش عارف اتفهم موضوع ده ماشي طيب يقول قواعد مبنية على الاسسحاب فدور على أسس الفقهاء والفقهاء قواعد فقهية منية على الصحابة منها واحد قاعدة اليقين لا ي... اليقين لا يزول بالشك وهي من القواعد العظمى التي تدخل في جميع أبواب الفقه ومندرج تحتها مسائل وقواعد كثيرة اثنين قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان القاعدة هاي دي كلها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو تحت الصحابة الاصل بقاء مكان على مكان اذا ثبت للشيء صفة معينة فالاصل بقاءها حتى يرد ما يدل على تغييره يعني اثبتنا لكلان ان هو عدد فيحكم عدده حتى يرد ما يدل على فسك اثبتنا لكلان ان هو فاسك يحكم فسك حتى يارد ما يدل على عدد فهو كيف يكون يدل بالشكل الاصل زي بعض؟ طبع <تصفيق> يعني أصله يعني إيه كذا بس في الأخير الأحكام يعني قاعدة الاصل براءة لما أي عالم يشغلهها بشيء من التخلف والحبوب إلا إيه إلا بدليل ده أول استصحاب اليوم أول أي استصحاب البراءة بسيط مفهوم المعنى إنه أربعة قاعدة الاصل في الصفات العارضة العدم أي الصفات التي تعرض الاشياء وليست لها وليس ثامتة لها في الاصل. في الاصل. لا يحكم بوجودها الا بدليل. يعني في صفة سابتة في الحاجة. فانا بحكم بالصفة السابتة دي. طب ممكن تعرض حاجة تانية. اقول له ماشي ممكن. بس ما تخلنش تحكم... بالصفة العرضة دي الا بدليل. لأن طول ما انت ما جبتش دليل انا مش هادر احكم بالصفة العرضة دي. ممكن تعرض على الشيء يعني. فمثال مثلا من اشترى سلعة وانفضاها ثم ادعى بعد زمن انها كانت معيبة. يعني واحد اشترى سلعة واخدها في ايدي. وبعدين بعد فترة مش على طول ادعى ان السلعة دي كانت معيبة. يقبل قوله الا ببينة او بدليل يشهد له. ليه? لان العيب ده من الصفات العارضة. العرضت بعديه بعد البيع. ماشي? والاصل اللي هو ما اشترى السلعة ما كانش في العيدة ده. ده الاصل. الدن. وإلا ما كانش اشتراها. ففي الحالة ديت يبقى الاصل في الصفات العرضة اللي عرضت بعد كده دي العرض. ايه العد. وكده لو ادعى المشتري انه شرط الخيار. لا تقبل دعوه الا نبيان. يعني عندنا دراية مشتري اشترى من بائع سلعة. وهو ينفع يشترط الخيار يعني يقول ايه سيبها لي اربع ايام اشوف هتعجبني ولا لا اول اربع ايام دي هقعد وممكن ايه ما يشترطش الخيار فالاصل في البيوع ان هو ما يشترطش الخيار ولو اشترط الخيار بيجيب بينه او بيجيب دليل او بيزبط ان هو اشترط الخيار عشان الاصل في البيوع مش الخيار يعني عدم كده لازم تبيع تشتري على طول فهو ما جابش بينه ولا جاب دليل على اللي هو اشترط الخيار. والبقع عن قريبة. في الحالة دي ايه? في الحالة دي هنحكم بيه? بعدم الخيار. نفهم معنا? ايه ولا تقبل دعوة الا ايه? ليه? لان الاصل في الصفات العارضة العدم. فكونوا اللي هو اثبت الخيار دي حاجة عارضة. على الاصل. الاصل اللي من غير ايه? خيار. ومسألة الخيار دي حاجة عارضة والهمدة. ممكن وممكن جب دليل عشان ايه? بالأصل البيع إحنا نبيعه خلاص، إحنا تشوف احنا مثلا المليون بيعني صفر، المليون كلهم بيعوا اشترى خلاص، ومنهم واحد في المية خسر ماشي. هو في معلم هو بعد زمن هو زمن يعني. هو بعد زمن ليه عشان لو هو اشترى السلع وقبضها، لين راح يبتدي آمعبة فرخية على شو بيطع خلاص، يعني بيبتدي ينصل نظرة تانية من ناحية الخطر. أما هو قعدت معه خطره ففي احتمال كبير اللي هو يكون أكله فهو عايز إيه عايز عليها بعض بعض الفيء يعني ماشي قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أو خاطر قاعدة قريبة من التي قبل مثالها قالك إيه إذا اختلف المتبايعان في عيب طارئ خديث هل وقع قبل البيع أو بعده فيخكم بأنه حدث في اقرب زمن للزمن الذي اطلعنا عليه ده. يعني دلوقتي بائع ايه, إيه, إيه بائع باع سلعة المشتفى. ماشي? فا اه اه احنا دلوقتي هو بائع السلعة ديت فوقت المباعد السلعة الاصل اللي اللي هو المشتري الخطة سليم. جي? المشتري قال السلعة دي حصلوها عيب. ماشي? فهنحكم بقى اه او مش كده بقى هيبقى ايه? اه حصل ان المشتري ده ورى عيبي في السلعة بعد خمس تيام من البيع بتاعها او بعد عشر تيام وبعديها راح القاضي وقال الايه السلع ده اصلها عايده فانا اشوف بقى ايه الزمن اللي احنا اطلعنا عليه على العيب ده هيبقى الزمن بتاع ايه بتاع الايه المشتري ما راح وراها لصاحبه او جه من صحابه مينا يعني اللي ادعى بيها عايده فلو الزمن ده بعد البيع بعشرة 10 ايام يبقى الاصل عندنا الزمن ده هو ده اللي بالنسبة لنا حصل العيب قبل كده ما حصلش العيد. طب لو المشتري المشتري ده وراها البينة البينة مسلا وقت البيع. يعني جات لنا البينة وقالت احنا شوفنا العيب ده في البيع او بعد البيع على طول اول ما راح البيت. يعني جات بينة قالت هو راح البيت ورانا البيع. وراء العيب بعد بقى والله راح القضاء واظبط عند القاضي ومش عارف ايه القاضي قال له قال له هات الزينه فراوح قال هو اول ما اشتريت السلعه وريها لنا اول ما راح البيت راح للبائع عشان الضابط قال له لا ده انت واخدها معايا ففي الحالة دي القاضي هيحكم بايه بأقرب زمن الزمن اللي طلع طلعنا فيه على العيب اللي هو ايه اول مواد اللي البتاع اول موده يعني اول ما عرف بتاعته بالعيب فاهمين ولا فيش كلام هو <تصفيق> يعني هس ايه ما اللي يعني هو يعني هو عايز يقول ايه عايز يقول كلامك عليك سليم سليم صح هو دلوقتي عايز يقول ان دلوقتي حصل حاجه ماشي الحاجه دي مثلا في واحد من بعدين حصل حاجة تانية في ايه? تل... في... في واحد الهيب. وبعدين حصل حاجة تالتة في في واحد مايو ماشي? فانا هحكم بال... بالمسألة في واحد مارس? ولا في واحد الهيب ولا في واحد مايو وهو بيقول لك حدث في اقرب زمن للزمن الذي طلعنا عليه فيه. يعني انا اطلعت على المش... على التغير الطارئ ده. فين? يأكل في ايه ايه ابريم مثلا. فاقرب زمن يعني عايز اعرف بقى الاشكالية عن الدورة ده اشوف اقرب زمن انا متأكد بعكسه. وهي الاداة اللي ياخد حكم اللي وبعد الزمن ده هياخد حكم اللي امليه العكس. مهمين المعنى وليس طيب انا اجيب لكم مثال اه وفيه فعلا بمسال فقط القواعد فقط هي اسهل من ده. بس اه وقتها انا ببص على الكتاب بسرعة اتقلت لان مفهوم. بس اعرف حول شي. فإن شاء الله نجيبه المرأة طيب من دلوقتي في شوية حاجات كده أنا كاتبها لكم دويلا من الكتب يعني هقولها هاتوب بعد الصلاة هتفصل لنا قعدة إيه اليقين يزود للشك أكتر ويجيب كلام العلماء فالكلام ده أنا أطوركم المرأة فيها اللي هو بتاع الـ إيه الـ إيه مقصود باليقين إيه مقصود بالشك وإيه مسألة اليقين يزود بالشك كده نسكر فيها كلام ده إيه علماء الشك خليها بعد الصلاة وعم كنا نخلص. أيوة كنا ما نخليه. مفروض كي يعني لو أحد حصل في او أو يعني شوفت حاجة بقى في وقتي حصلت حصل في وقتي. كله في لو أنا شوفت حاجة دلوقتي وقتي انها حصلت من زمان قبل. او يعني هي موجودة من الاول <تصفيق> ايوه ما هو, هو ده, ده الكلام القاضي. هذا القاضي. نعم شوفت هذا في وقتي وبداعي لا حصل. فالقاضي يحكم بإيه؟ هذا الوقت. لذلك دليل على من <تصفيق> ب بأقرب زمن. إحنا متلقين في من الحاجة الحصر. هو هي مع المستأجر. وهي مع المستأجر. مع مع أو معذاب على حسب مع الحالة. يعني مع ال الجديد. آه. عايزين نبدأ معذاب عليه بس تثبتوا يعني حاجة إنما القاعدة إن هو من الزمن الجديد اللي هو مع المستأجر. أيوة أنا مثلاً أنا بتعز يعني أدلو أدلو على القاعدة. وظلو يفتحن شايفين اللي طقطنها فصل بسلا على القعدة. يعني أنا معرفش حط في بسلا صحة على القاع. خماسين؟ أنا أحس إنه هو مثبت. <تصفيق> اكثر الزمن اقرب زمن الزمن اللي طلعنا عليه زمن زمن كانت فيه مع وزمن كانت فيه مع المشترك فاحنا نحكم العيب الزمن الذي كانت فيه مع المشترك الا كانت في الزمن الذي كانت فيه مع ثان قال انا كانوا ذكروه في في المساله لو واحد نام من العشاء للفجر مثلا وبعدين صحي صلى الفجر وبعد كده تاني ساعة أو ساعتين مثلا لغايه الشغل وبعد كده صحي الساعه 8 الصبح مثلا لما صحي وجد مني فكده هيعتبر المني ده الحاجة العارضه دي الحادثة دي هي تعتبرها من النوم الأول ولا التاني. فالقاعدة بتقول إضافة الحادث الحاجة اللي حصلت جديدة دي الشيء المستحدث ده إلى أقرب أوقات. اللي هو النوم الثاني فايد النوم الثاني سريعة بس أما النوم الأولين طويل. فأدع فيل مانيه يقولوا لا الأصل اللي أنت لما صحيت تصلي الفجر اللي أنت كنت طاهر واللي أنت أزيان ما كنتش محتلم ده الأصل. ما اكتشفتش اللي محترم. ونمت تاني. فالاصل يبقى الاحتمال في آخر ايه في اخر نوم حتى لو كان عند رب يعني في الحقيقة يعني كانت أول نومة انت كده عملت العليك فالاصل اضافه الحادث الى اقرب ايه اوقات فاهمين كده ولا في اشكالك المثال ده واضح تمام هو بقى حاجات زي كده اللي هي حصلت مرتين حاجه حصلت مرتين فانت بتضيف الحادث ده لاني فيهم هو ده المثال بتاع قاعده احتمال تكون اه يعني حاجة احتمال تكون في الزمن الأول واحتمال تكون في الزمن الثاني وانت حدثت ليك بعد الزمن الثاني فبضيفها للزمن الثاني وبخصم الزمن ده ماشي طيب قاعده بقى اليقين لا يزول بالشك الشيخ يعقوب بن بحسين من علماء المقاصد الشريعه والأصول اللي موجودين في زمننا يعني قاعده فقهيه قال ايه قال اليقين في القاعده اليقين في القاعدة عام من القطعي عام من الإيه القطعي فهو شامل للظن أيضا فهو شامل إيه بالظن أيضا وقال المراد من القاعدة أن الشيء الثابت لا يرتفع إلا بمثله فكفيني ما أنا قلت لكم الإيه اللي, اللي فيه خين سابق ولكن وقت وبعدين إحنا شكينا إن دكتورنا إيه ارتفع يعني واحد كم متوضّد المتأكد اللي هو متوجه فده كان يقين سابق وبعد شوية شك اللي هو أحدث فهو مشوك اللي هو أحدث اليقين السابق ده ما ايه ما بقاش يقين بقى ظن ولكنه ظن أخوى من الايه من الشك الحادث فيقدم عن الشك الحادث فاليقين لا يزول بالشك في بيبقى المراض من القاعدة أن الشيء الثابت لا يرتفع إلا بمثله الثابت اه لا دفع لنفسي فاتي انا بصلي ثلاث ركعات انا كان في الثالثه ولا في الرابعة فالاصل لنا إيه؟ في الثالثه إلا لو كان شك ده وصل للظن الكبير طب من الظن الايه الاول ده الأصل أكبر من الاصل فبالتالي بقدم الايه ان انا ابقى ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت فهو بقى عشان يستخرج القاعدة بي عمل ايه؟ الجاب الأول اليقين أصدوم بايه؟ وجاب الشكة أصدوم بايه؟ وبعدين قال أركان القاعدة ايه وشوت القاعدة ايه بعدين نوصل للنهاية اللي أنا بقولها كله فنمسك الكلام يقول اليقين عند الأصلين والمناطق اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع او التصديق الجازم المطابق للواقع او اليقين يعني وانا متأكد منه ماشي؟ أما عند الفقهاء فيشمل ذلك ويشمل ما هو مضمون ويسمى المهوء مظلوم. قال النووي في المجموع وعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهم الضم الظاهر لا حقيقة العلم واليقين. يبى المنبلي وعلم أنهم منفقها يعني يطلقون العلم واليقين ويريدون بهم الضم الظاهر لا حقيقة العلم واليقين. فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس هذا بشرط. في هذه المسألة ونظائرها في الفقه ماشي؟ يقول فإن اليقين والاعتقاد الجازم ولا يتأسى هذا بشرط في هذه المسألة ونظائرها في الفقه طيب مسألة كان بيتكلم فيها أو أصلا كان بتكلم بعظا مسألة الفقه ما فيش يقين فالعلماء في بيقول الثقون بي اصدن يعني يدخل فيها اليقين والظن اصدن طيب الشك عند المتكلمين والأصليين الذي نعرفه هو 50% اللي هو تجوز شيئين مزية لأحدهم على الآخر ماشي؟ طيب إمام الحرمين في البحر المحيط يجعل من الشك ما لم يستوي طرفاه ولكنه لم ينتهي أحدهما إلى درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعترمة إمام الحرمين إيه؟ في كتاب البحر المحيط في الأسول بيقول اللي من الشك من الشك العلماء بيعدوش الشك ما لم يستوفي ما لم يستوي طرفه يعني طرفائه مستوיש ولكنه لم ينتهي أحدهما إلى درجة الظهور يعني ما فيش واحد ترده على الثاني بضربة بحيث إن العاقل يبني عليه الأمور المعطوبة. فعشان كده يقولوا لكم ممكن خسية في المية, المية،, المية،, المية. العاقل ما يبني على الأمور المعطوبة، على ال على مجرد الزيادة الخفيفة دي. لكن هي بعد مرحلة آ يقول لا إيه دا ده إذا الرجع كذا. أول ما يجي عند مرحلة يقول ده الرجع كذا، هي احنا انتقلنا من درجة الشك إلى الظن. فمن أضيع لا وعندما يعني احنا كده في الافتراض طيب في الاصلاح بعض الفقهاء بعض الفقهاء يعني الصلاح اللي ايه في الشك اللي هو التردد بين وجود الشيء وعدم سواء كان الطرفين متساويين في التردد او احدهما راجح ده بعض الفقهاء كده مش تبعتين اللي بعض الفقهاء طبق الشك على الايه على الظن اللي هو استواء احد الطرفين التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفين متساويين أو أحدهما رجح. ده برضه في بعض فضاه عشان إيه يعني ووو بقى في خلاف كبير بقى بعض يعني بعض الناس انتقدوا التعريف ده وبعدين قال لا موجود في بعض في بعض فهذا الموضوع المقصود بفصله حلو. طيب القاعدة بقى إيه ركني القاعدة ركني القاعدة اليقين السابق والشك الله يبقى اليقين يقبل بالثقة ما باليقين هنا اليقين ليه سابق يعني أنا متوضيت وانا متاكد ان انا كنت متوضي يبقى ده سابق ثابت يقين سابق ان انا كنت ايه متوضي ودلوقتي شكيت وبعديها يعني شكيت ان انا احدثت يبقى ده شك ايه لا فعشان القاعدة نمشي عليها يبقى فيها كل سابق وفي شك لاحق طب والشك اللاحق المقصود بإيه؟ الشك ببقاء اليقين السابق يعني أنا شاكك ان السابق لسه والمقصود بالشك هنا أعم من تساوي الاحتمالين فيشمل الظن غير المعتبر ايضا اللي هو اليقين الحرامان قال يشمل الظن ايه غير المعتبر ايضا تقول معنا ايه اه طبعا قال الظن غالب وقال الظن اللي هو يعني ايه لا تحقق في المهم يبقى ايه يبقى المقصود بالقاعدة ايه ان انا دلوقتي عندي يقين ان انا متواض بعديها شكيت انا احدثت ولا لا طول ما انا شكيته مش قادر اقول ان انا يعني مش قادر اقول عندي رجوع الرجاحان كبير ان انا احدثت بس الحالة دي اعتبر نفسي ايه نطلق ماشي ولذلك بقى نفهم هنا الحديث اللي هو بتاع الشك في الصلاة ففي الوعية اذا شك احدكم كان صلى ثلاثة او اربعة فليبني على الاقل فليبني على مستيقظ على مستيقظ اللي هو ايه؟ فهو متأكد بوصل إلى ثلاثة وشاكك في الرابعة فيعتبر نفسه في التلافي ده في الشك ماشي؟ لكن في الحديث الثاني اللي لو شكوا ثلاثة أو أربعة فليغلب على ظني أحدهما يعني إيه؟ يعني لو غلب على ظن أربعة يبنى على ربعة لو غلب على ظن ثلاثة يبنى على ثلاثة فبالتالي العلماء قالوا إيه جمع ما بين الحديثين دولة وضبطاً بقى الفعاليات التلقيين يجلب الشك لأنا عندي يقين اللي أنا صالت ثلاثة وشكت في أنا دلوقتي في الرأي يعني بقيت أربعة ولا ثلاثة فلو الشك ده شك غير معتبر يعني شك لو تساوي الطرفين أو غير معتبر أو ظن غير معتبر يعني ما مقدرش أقول أنا عملت كذا ما مقدرش أضمن دي في الحالة دي هايه هبنى على الأقل لكن لو أنا وصلت المرحلة من الظن إن أنا أقدر أقول لا أنا في الرابعة بنسبة 80% بنسبة 75% ففي الحالة دي إيه؟ هبني على الايه على الظن نكون معانا فزي ما لكم اليقين السابق بعد وبعد كده شك لاحق الشك اللاحق ده خلى فيه في اليقين السابق فظن بتاع اليقين السابق على الايه الشك اللاحق لكن لو كان الشك اللاحق ده مش مجرد شك ده ظن وفي قوه الظن دي أقوى من اليقين السابق اللي هو دلوقتي ظن في الحاله دي اقدم الظن الايه اللاحق نكون معانا فظن اللاحق يقدم على اليقين السابق اللي هو دلوقتي ظن إذا كان أقوى منه اليقين السابق اللي هو دلوقتي ظن يقدم على الظن اللاحق او الشكل إيه الشكل إيه الحال اللاحق إذا كان اليقين السابق لو هو أصبح دلوقتي ظن أقوى منه فعشان كده aí بيقول إيه بيقول الشيء الثابت لا يرتفع إلا بمثله يعني هو الأصل كذا الأصل ده ما يرتفعش ما يتسلش إلا بإيه؟ بمثله فاهم معانا ولا لا انا بس حبيت اجيب كلام الكتب عشان انا حسيت ايه ان انا بقول ده حسيت ان انا بقول كلام ايه يعني يعني عايزين ايه تطمنوا ان في حد قالوا يعني طيب مفيش مشكله يعني. بس انا فعلا انا اللي بيخليني ما اجيبش ساعات اللي انا سمعت المشايخ كده بس انا ما عنديش وقت احضر يعني بس الحمد لله ربنا كرمني وجاب ده ان انا عرفت اجيب الحاجات ماشي؟ طبعا, يا طبعا مفروضة جبلوكو يعني انتم مستوسكين من كلام كده بس ان شاء الله اللي انا بقوله اي ما اسمعك المشيقي اي ما موجود في التصوير طيب بعض العلماء انقر القاعدة اللي هو اليقين لا يزول بالشك انقر تسميتها كده وقال نسميها القاعدة مكان على مكان ليه؟ زي الرازي ما سميت قال اليقين غير موجود بعد وجود الشك فقولك اليقين لا يزول بالشك ايه؟ خطأ هو له ما مبقاش يقين طب بقى رد عليه العلماء رد عليه النووي والسكي وامام الحرمين فعباره مثلا امام الحرمين قال في اداره اليقين لا يزول بالشك تجاوز يعني قال له صح وبعدين المره دي تجاوز ايدي اليقين لا اجتمع بالشك واذا طرا الشك فلا يقين ولكنهم ارادوا اليقين الثابت لا يطرق بالشك الطارئ فليس ذلك على الاطلاق يعني مش المقراد باليقين على الاطلاق ولا المراد بالشك على الايه فلا، ولكن المرض اليقين السابق لا يترك بالشكل إيه، بالشكل الثاني. همين الكلام ولا لأ؟ فا فممكن صح يكون طريقة القاعدة ملغية شوي، لكن مهم الفقهاء أذون بأيه؟ هذون بيا اليقين السابق لا يترك بالشكل الثاني. ومؤدى القاعدة زي ما تركوا خاصة بتاعتها إن الشيء السابق لا يرتفع إلا بمثله. قول لي معنى اليقين هو اليقين السابق قصدك على خذ ماشي لو أنت قلت اليقين لا يزول بالشك فإما تعتبر اليقين السابق لا يزول إلا بالشك يعني او هتعتبر ان اليقين يعني اللي هو اليقين والظن الغالب لا يزول إيه؟ لا يزول بالشك فهمت المعنى ولا في والشك هنا هيبقى الشك تساوي الطرفين او الظن غير إيه؟ ليه؟ الظن الغالب لا يزول بالشك ماشي ماشي غالب. ماشي, ماشي. هاي بقى أو الظن الغالب السابق السابق والظن الغالب السابق يزول كان ما الظن ده لا ما هو لو انت قلت السابق يبقى انت صار له معنى ما هو كان يقين صح؟ بس هو دلوقتي بقى ايه بقى ظن درجة ظنيته ايه بقى؟ لو درجة ظنيته اعلى من الشك اللاحق دي يبقى هناخذ الظن الايه السابق لو درجة ظنيته بقى يتقلم مش هيبقى شك لاحق بقى يبقى اقلم من الظن اللاحق يبقى هناخذ لا اللاحق فهنقصدي يا ريشاني تمام مش اصلي في اخو كتير بيفهموها غلط وبيتطبقوا عليها غلط كتير المسائل عشان كذا. طيب شروط القاعدة اللي هي تكون خالية من الحكم الشرعي المخالف ليها الثابت بالنص الخاص أو الإجماع. يعني قد يأتي نص شرعي مخالف للقاعدة. ايه, إيه, إيه نص جزئي يعني نص يكلف المسألة معين المسألة معناه دي مخالفة للقاعدة. في الحادي دي أخذ بالنص اللي هو الجزئي. فهي نعتبر القاعدة عبارة عن دليل عام. والنص الجزء ده مخصص للادنين الايه العام ده ف ما ينفعش اخد لو خليفها نص ايه جزء في المساله معايا فهاخد في الحاله دي بالايه بالنص او الاجماع وكذلك لا يعارض القاعده ما هو اقوى منها او مثلها يعني لو القاعدة دي عارضها دليل اقوى منها او مثلها ففي الحالة دي هقدم ايه هقدم دليل الاقوى منها او مثلها هتبقى مساله تعارض ايه تعارض ادله ماشي الكلام. وابتدوا بقى يضربوا الفقهاء أمثلة الموضوع دوت، اللي إيه، أنت القاعدة، يعني ممكن يعرضها حاجة أكثر منها أو مثلها، وضربوا أمثلة منها مثلاً اختلاف الأصل مع الظاهر، المسألة في القاعدة فقهاء كبيرة جدا مسألة لو اختلف الأصل مع الظاهر، يعني الأصل كذا والظاهر كذا، ماشي؟ او اختلاف اصلين قصاد بعض انا بصراحة ما رضيتش اطول عليكم عشان حسيت ان انا وجدت جبت الكلام في الموضوع ده هي ايه هيتعبكم شويه بس هو موضوع مهم جدا لاي حد هي ايه هي هي, هي, هي, هي مفتي او قاضي عشان بيبقى بيتدخل علي حاجات كتير قوي يقول بقى زي الاسئله اللي شرحها لكم الاصل كذا ولا كذا الاصل كذا ولا كذا الاصل كذا ولا كان يعني سايس الشيخ قال اللي هو ايه الله قبل لما جيت على طول حد كتبه ايه اللي قال ان ترصيطه في حوالينا امس 96 فمش عارفة الاصل ايه فهنا تعارض أصل وظاهر الأصل اللي هي مش عارفة والأصل اللي هي مقتلتوش. صح فالأصل برأة الزن والظاهر اللي هو مش هيبت لواحده في حاجة هتموته اللي هي ايه؟ العربية او حاجة تانية لازم هي تثبت ان في حاجة تانية موتته وإلا يبقى هله في, في حالات كثيرة في الواقع يختلف أصل مع ظاهر يختلف أصل مع ظاهر فأحيانا يخضر الأصل وأحياناً يُخدّر الظاهر، ده يعلم الأفقه يعني. يكون معنى؟ فقه كبير يعني. إنت بقى بنقدم الأصل، إنت بنُخدّر الظاهر. دي قصة بقى يعني في بعض الكتب اللي رتعت القادة الفقهية يقعد مثلاً في 500 صفحة في الأصل الظاهر عمال يجيب لك أمثلة وفعية في الأصل الظاهر وتعاوض الأصل الظاهر. في الواقع بقى، خضاع، كله خضاع. ماشي؟ بس انا حبيت اديكوا عليه فكرة بس طبعا لو اتكلمنا فين يعني في المحاضره دي هتطول اوي سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله ان شاء الله المره الجايه نتكلم على الاستصلاح اللي هو المصلحة المصلحه سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا الله دلوقتي النحو قلنا فتره مع النحو يعني النحو بقى اللي عايز يعني حد معاه كتاب النحو ولا مش مهم